إنه الله القدير، إنه الله القدير، إنه الله القدير. لا شرَّ على الدنيا، وسَقَرَ الضُّر حِقَّ لَدَاه. لا على الدنيا. وتقاضر ثيقا من ندا وبلت ملكة محل طراء الندا من فيض من والضحى من نور من إنه الله القدير إنه الله القدير إنه الله القدير لما قوله اترك الجحود وتعاليت على سر الوجود لما خلق اترك الجحود وتعاليت على سر الوجود هل اصدقته امر رب وجود قبله في الكون من بعده في الكون من انه قدير انه الله القدير